بسم الله الرحمن الرحيم يسر مؤسسه ابن الجوزي للانتاج الاعلامي والتوزيع ان تقدم لكم هذه الماده والتي هي بعنوان احكام الصيام والقيام لفضيله الشيخ سلطان العوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 فإني أحمد الله تبارك وتعالى على ما وفق ويسر جل وعلا ثم إني أتقدم بالشكر لكل من ساهم في مثل هذه الدورات والمحاضرات وجمعنا وإياكم في مجالس الذكر يوم أن أقبل الناس على شهواتهم وانكب كثير من الناس على التنافس فيما بينهم على أمور من أمور حطام الدنيا هذه الحياه التي حذر الله تبارك وتعالى من ان يكون الانسان تابعا لها ومع ذلك ومع كثره ما نسمع ومع كثره ما نقرا في ايات القران من خلال الصلاه ومن خلال ما نقرا في المصحف ونسمع في كثير من وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه نسمع كلام الله نسمع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الا انه يقل في هذه الازمنه من يقدم طاعه الله على ملذاته ومن يقدم مثل هذه المجالس على مجالس اللغو والزوق وما اكثرها ايها الاخوه في الله لا شك ان مثل هذه الدورات والمجالس له هي دليل خير وهي ان شاء الله من اسباب دفع العقوبات عنا فان الله تبارك وتعالى يدفع العقوبات عن الناس بوجود المصلحين وبيوجه الى اهل الخير في المجتمع وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصرحون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون هل الذي يحصل ايها الاخوه من فساد في الارض من خلال الظواهر التي تسمعون زلازل ومصائب وكواله واعظم من ذلك ايها الاخوه المصائب التي تحل في القلوب فلا يستطعم الانسان طعما للايمان ولا لذكر الله سبحانه وتعالى هذه اعظم المصائب وهي لا تحصل الا بسبب كثره الفساد فاذا عم الفساد وطم صار الانسان بالفعل ينتظر عقوبه الله عز وجل اما اذا وجد المصلحون ووجد اهل الخير ووجد مثل هذه المجالس فهذا ما ظنته دفع العقوبه نسال الله تبارك وتعالى ان يحمينا وإياكم من أسباب غضبه وأن يجنبنا وإياكم من ظلات الفتن ما ظهر منها وما بطل أما بعد فإن حديثي معكم أيها الأحبة في الله عن أحكام الصيام والقيام وموضوع الصيام لا أخفي عليكم يعني حدثني أخي فضيلة الشيخ أحمد الحركان فقال إن موضوع المحاضرة عن أحكام الصيام والقيام فيعني كان الشيخ حقيقه حريصا جدا على نفعكم جزاه الله خيرا واكرمه مثاله كان حريصا على نفع الاخوه وقال يعني نريد ان يكون يعني هناك ماده يعني فيها نوع من الجد فقلت له لا شيخ احمد قلت ان احكام الصيام هي لا تتغير وكثير من الاخوه الذين حضروا محاضرات ودروسا باحكام الصيام هي في الحقيقه يعني لا يمكن للانسان ان ياتي بشيء جديد في احكام الصيام لكنه في الحقيقه راغبت ايضا ان اشارك الشيخ احمد في شعوره وحاولت قدر الامكان ان ابتعد عن الاستطرادات التي لا طائل تحتها واكثر الاخوه قد يكونون يعني من الذين استمعوا اليها في السابق مثل تعريف الصيام وشروط كذا يعني الاشياء التي ربما اثر الانسان من سماعها فركزت يا الاخوه على ذكر بعض الاحكام باختصار شديد ولذلك اود ان انبه الاخوه والاخوات جميعا على بعض الاشياء سيكون الحديث عن الاحكام الفقهيه فقط لا نتحدث عن فضائل الصوم ولا عن ادابه ولا عن حكمه واسراره يعني تعرفون الموضوع طويل جدا حتى المسائل الفقهيه المتعلقه بالصوم يعني نحن نجلس احيانا مع بعض المشايخ قد نناقش مساله واحده مثلا مساله جزئيه من المساله ممكن ان تمتد لساعتين وثلاث اذا كان الانسان يريد ان يطرح الادله والخلاف والراجح لكننا في الحقيقه لا يسعنا في مثل هذه العجالات الا ان نذكر خلاصات حول احكام الصوم وايضا يعني المحاضره ستكون عن احكام القيام وهذه مسؤوليه ايضا ثقيله علي في مثل هذه العجاله سيكون الحديث فقط عن الاحكام الفقهيه وما يتعلق بها وسنعرض الاحكام باختصار مع ترك الخلاف الا لحاجه يعني لا بد من ذكر الخلاف فيها سانثره ايضا سالك ساترك ذكر الادله الشرعيه الا ايضا محتاجت اليه وهو يسير جدا هناك مسائل خلافيه يا اخوه سيكون المختار الراجح الذي سانكره هو ما يعني اعرف انه الراجح وما توصل اليه الاجتهاد مع قله الذوابعه وضعه الهمه لكن على كل حال انا ساذكر هذه الاشياء حسب ما توصل اليه الاجتهاد ونبه الاخوه على عمر المسائل الخلافيه يا اخوان لا انكار في ما كان فيها مبنيا على الاجتهاد يعني كلمه العلماء لا لا انكار في مسائل الاجتهاد بالصحيح المساله الخلافيه نوعان خلاف يكون ضعيفا شاجدا غير معتبر هذا لا يلتفت اليه والصحيح ان الانسان ينبه على من خالف في مثل هذه الاشياء اما الخلاف القوي الذي يكون لكل مخالف للاخر دليله وله حجه فهذا في الحقيقه ينبغي ان يتعود طلاب العلم على عدم الانكار فيه فهناك مسائل كثيره جدا هي خلافيه والذي اذكره على انه الراجح في الوقت لا ننسى ربما الاقوال الاخرى ارجو ان يعني يكون هذا الامر ظاهرا عند الاخوه لا سيما طلاب العلم وايضا من الاشياء التي ينبه عليها ان بعض الاخوه حتى لو لم يكونوا طلاب علم لكنهم من السامعين ومن القراء يعني فرق يا اخوه بين من يقرا وبين من هو طالب علم غير من الاخوه من شباب الصحوه يقرؤون التتاوى يطلعون على بعض الكتب يحضرون احيانا بعض الدروس لكن لا يصدق عليهم ان يكونوا طلاب علم محققين بمعنى انه يتتبع المسائل ويعرفها في مضانها ويستطيع الرجوع الى اي مساله فكان الانسان يعني مثلا يسمع تتاوى بعض العلماء ترى يعني ارجو ان تثبت فتوى حقيقيه عند الاخوه لا يمكن ان يكون هذا حكما على الناس يقولك كل الان مثلا ذكر احكام غير صحيحه او ذكر احكام صحيحه انا اذكر هذا اخوه لاني احتك بالواقع واعرف كثيرا من المسائل التي تقع بين طلاب العلم وبين بعض الشباب الخيرين الطيبين الحريصين على العلم لكنهم في الحقيقه لم يصلوا الى درجه ان يكونوا طلاب علم فهذه المساله وان كانت تربويه وتحتاج الى طرح اعمق لكني نبه عليها بمناسبه الحديث عن الاحكام اظن الحقيقه ان لما تحدث عن الاحكام ترى مسؤوليه ضخمه يعني لو كانت المحاضره عن آداب الصيام اسهل بكثير او لو كانت عن اسرار وحكم ارشادات وقفات اما الاحكام يعني هي حمل ثقيل نتمنى ان الله عز وجل ان يوفق لذكر الراجح منه ايضا بعض الاخوه والاخوات لا يسمع ولا يقرا الا لعالم معين هذا سيدي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فهو امام صد فتوى الشيخ بن عثيمين وهو فقيه يعني لا يزاحده في مقامه احد فيما اعلم الا ما ندر فمثلا هؤلاء بعض الاخوه تعودوا على قراءه فتاويه والسماع اشريطتهم وربما بعض البرامج في الاذاعه او يعني قراءه بعض كتبهم وشروحاتهم او هم كانوا يستفتونهم من كان حيا منهم يستفتونه الى الان ومن كان ميتا كانوا يستفتونه في حياته فانا اقول رحمهم الله حفظ الاحياء منهم اقول كون الانسان يقرا لعالم معين ترى لا يعني انك اذا سمعت قولا يخالف ما تسمعه من هذا العالم الذي تحبه معناه أن هذا الطول بعيد وانا ممكن اكثر امثله لو كان المقام يتسع لذكرت لكم امثله كثيره جدا لكن هناك في الحقيقه يعني مسائل ربما بعض حتى طلاب العلم ما طلعوا عليها ولكنهم سمعوا عالما يحبونه وهو اهلا لان يحب وان يطاع وان تسمع وتنقل الفتاوي لكن ما يعرفونه الا سطاح اذا سمعوا مخالفه كره والله انتيه نظر ليه قالوا يخالف الشيخ ابن عثيمين يخالف الشيخ عبد العزيز هذا في الحقيقه يا اخوه منهج غير صحيح مطلقا في العلم حتى في الفتاوى وانكر لكم قصفه يعني احكيها لكم عن واقع الحج كان احد المشايخ رحمه الله توفي وهو بحقيقه عالم من علماء يعني الفقه لا سيما الفقه الشافعي وكان مرجع والشيخ احمد الكلذاري توفي قبل اشهر رحمه الله تعالى قبل شهرين تقريبا كان في الحج شارك يعني رحمه الله الشيخ عبد العزيز يثني عليه ويعرفه فكان احيانا يفتي بعض النتائجه فكان مع احد المشايخ من مشايخ يعني المملكه فافتى الشيخ احمد رحمه الله في فتوى فقال له هذا الشيخ يا شيخ احمد ترى فتوى هذه فخالفت الشيخ عبد العزيز فقال الشيخ احمد ادري اعرف ان فتوى الشيخ تخالف خطيبني كيف تخالف الشيخ عبد العزيز خطا الطرح هذا شنو غلط كيف وايضا عالم هذا فقال له الشيخ احمد رحمه الله قال ابن باز اعلم مني لكن ايهم اعلم الشافعي ولا ابن باز قال انا الشافعي قال انا اتبعت الشافعي وانت اتبعت ابن باز فاينا يقدم قوله ف هذا هو المنهج الصحيح نعم قد يقول الانسان احيانا يلج الى ان مثلا العلماء يفتون بكذا وقد يكون مخالفتهم فيه نوع اشكال فيه نوع تشويش على الناس هذا صحيح لكن في المسائل المعروفه والمشتهره احيانا يكون قول الامه الاربعه مخالفا لما تسمعه من تتعالى فاذا ذكر احدا هذا قول الامه الاربعه ورجح هذاكم فر علي وهذا يحدث كثيرا في السفر في الحج في احكام العمره هذا يقول له طواف الوداع واجب كيف يا أخي الشيخ فلان يؤثمك يعني انتظر المسألة فيها خلاف والعلماء لهم أقوال وغيرك سمع ما لم تسمع فينبغي يا أخوه علينا معشر طلاب العلم وكذلك أيضا كل حريصا على العلم الشرعي وعلى سماع فتاوى العلماء رحم الله الأحياء منهم محفظة الأحياء رحم الأموات منهم محفظة الأحياء أقول ينبغي علينا أن نعرف المنهج العلمي الصحيح في ذكر الفتاوى وسماعهم أه العامي طبعا اقول لا يستنكر الا بعد علم يجب ان نعود الانسان نفسه انه ما يستنكر الفتوى الا اذا كان يعرف ابعادها ويعرف هل قال يعني من اهل العلم احد بها وهناك مثل ما ذكرت لكم مسائل مشهوره عند بعض العوام تجدها مخالفه لما عليه جماهير اهل العلم بين العلماء وكذلك يعني لو اردت ان اضرب امثله كثيره جدا كثيره جدا يعني عند الناس الان ينتشر اشياء يظنون ان الراجح هو كذا مع ان الراجح هو القول الذي لم يسمعوه ولم يعرفوه بالظاهر الان حتى العلماء هؤلاء الذين انتشر فتاواهم يختلفوا يعني نفس الان اكبر علماء يعني الان في الزمن المعاصر في حدود علم الناس تسمع فتاواهم بذات يعني من لهم صله بالعلم الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني رحمه الله واحضر الاحياء اقول هؤلاء الثلاثه هم اكثر الشباب الخيرين والطيبين و الحادث ان العلم هؤلاء بن يحصلون على استفتاء هؤلاء الثلاثه لانهم كانوا اقطاب العلم في المرحله وفي العقد الماضي او في العقدين الماضيين فهم يقترهون احيانا ثلاثه اقوال في مساله واحده كل عالم يرى رايا يخالف الاخر فاي عالم يكون حجه على الاخر اذا اذا فنننا ان نعرف هذا الامر موجود ينبغي علينا ان نعود انفسنا على تقدير هذه المسائل وتنزيلها الى محلها الصحيح الا الشخص الذي لا يستطيع ان يجتهد ويعرف الادله معروف كلام العلماء ان مذهبه مذهب مفتي فاذا كان الانسان استفتى عالما او مجتهدا في فتوى ووثق به يخرج فتوى واذا كان سمع اكثر من فتوى فاطرب في فيجب عليه ان يتبع العالم الذي يثق ويعرف انه اكثر علما واكثر دقه وورعا هذا الصحيح اما ان يتشهل الانسان مره مع الشيخ بن باز ومره مع الشيخ بن عبد الوهاب لان هذه الفتوى وفق حذر اشك انه يعني منهج غير صحيح وهذا من تتبع الرخص المنهي عنه فقد ذكر العلماء ان تتبع الرخص من من مواطن الفتن صلى الله العافيه حتى قالوا ان تتبع الرخص تزلق يعني هذه كلمه شديده جدا يعني ان تتبع الرخص قد يوصل الى ان يتتبع الرخص حتى في العقائد فيقع انس الله العافيه في الكفر لذلك يجب علينا ايها الاخوه ان نعوذ انفسنا ان ناخذ الحكم ولو خالف شهواتنا الا ان كنا مميزين نستطيع أن نميز الفتوى المدلله او المعلله فهذا لا مانع ان لسان ياخذ مطمئنه نفسه اليه من فتاوى اهل العلم الحديث عن الصوم ساتحدث يعني باختصار في بعض المسائل وهي منطقه الصوم ايها الاخوه الواجب ونحن مقبلون على شهر رمضان وهو نوع من انواع الصيامات الواجبه الصوم الواجب هو ثلاثه اقسام صوم رمضان ويتبعه القضاء وهذا اوجبه الزمن يعني وجب للزمان لان رمضان محدود بزمن النوع الثاني صوم الكفارات وهو ما اوجبته عله طبعا هي اما الحين اما الظهار حسب العله العله التي اوجبت صوما في الوصيه والكفارات وحسب نوع الكفاره قد تكون مغلظه وقد تكون اقل من ذلك النوع الثالث من الصيامات الواجبه هو ما كان بايجاب الانسان على نفسه الصوم وهو صوم النذر مثل الانسان يندر ان يصوم يوما او يومين او ثلاثه او شهرا وبالمناسبه النذر مكروه ومنهي عنه ولا هذا يعني ولا يعني يرد ولا يشكل على هذا ان الله عز وجل اثنى على الذين يوفون بنذرهم لا هو قبل ان يحصل مترود لكن بعد حصوله يجب الوقاء به ويحمد من اوفى بنذره هذا الراجح في مساله النذر وانبه الاخوه خاصه الاخوات يقع كثير من الاخوات في مساله النذر ان جاءني يعني ولد وكان طيبا نذرا لله ان اصوم شهرا فلان يقول ان حصلت لي لوغيه اصوم يا اخي لماذا تدخل نفسك وبعدين تاتي تسال ما استطعت انت في عافيه ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انما يستخرج به من البخيل يعني كان فيه بعض البخله ما يتصدقون حتى ينذروا وخاصه اخو نذر المجازاه نذر المجازاه هذا لا يليق حقيقه بالمؤمن وان كان جائزه لان كانك تقول لله عز وجل لن وتصدق حتى تعطيني كلام والله عز وجل وجب له واستحقت استحق العباده جل وعلا بدون ان تنتظر منه ان يسدي عليك شيئا من النعم الخاصه فوجودك في هذه الارض نعمه عظمه الله سبحانه وتعالى قال وما بكم من نعمه فمن الله ان التطوع فهو انواع كثيره جدا ومنه المقيد ومنه المطلق ولا يهمنا الان الحديث عن انواع الصيام النافي على من يجلب الصوم هذه فيها عده مسائل ساختار منها ما اراه مهما وهو اولا يعني لن اقول انه يجب على كل مسلم بال الحديث الذي يعني يقرا في كل كتاب وفي كل فتوى اريد ان اتجاوزه هل يسمح لي الاخوه بهذا اتحدث عن مسائل ربما يكون فيها نوع من ال يعني صحه التعبير الجده في الطرح والامر الثاني انه يسال عنها احيانا وربما يغفل عنها بعض الناس صوم الصبيان كثير من الناس ما يعرفون فيما يتعلق بالصبيان بعض الاشياء فبعض الفقهاء مثلا يذكرون ان الصبي يغرر حتى يصوم قياسا على الصلاه وهذا قول لا يظهر لي يعني وجهه ولا صحته لان الصوم يختلف عن الصلاه والصرا فيها نص امروهم بالصلاه للسبع اضربوهم عليها لعشر هدفه هنا في قياس الصيام على الصلاه لا لا يصح والله اعلم لكن هل معنى هذا ان الصوم لا يستحب للصغار ان يصوموه انتشر عند بعض الناس يقولون فلان مسكين صغير لا تجعله يصوم فيه مشقه عليه وتجد غالبا الام اللي عطتها وحنانها على طفلها تقوم حتى تمنع والطفل من نفسه يبادر يقول اريد الصوم لا لا توت صغير لا لا تصوم هذا خطا يا اخي الصبي اذا قال انا ساصوم اترك يا سيدي ما كان عمره الام غالبا الصبي الصغير لن يعني يكلف نفسه اكثر من ما يطيق لو جاء ساعتين او ثلاث جايله امه وقال اعطيني طعامه فبعض الناس عندهم والله يمنعون الصبيان انا ما اقول يقصرون في حقه لا يمنعون الصبي وبعض اللي تجد الامهات او الجدات تتصل على بنتها ايش اخبارك وقالت والله طلال صايم لا لا غلط خطا وانا ما احلل لك حتى تقول له اكثر الى اخر من العواطف هذا خطا نحن بحاجة يا أخوة أن نربي أن نشأ الآن على الإسلام الجادل الآن الإسلام عندنا يطرح بأسلوب ركيك الآن في كثير من المجالات وصور الناس لما يأخذون الإسلام بقوة فنحن الآن بحاجة إلى أن ننشأ الجيل الجديد الآن تنشأ قوية ولا بد أن يتربى تربية صحيحة جدا جادلة فكيف إن إنسان يقالب البلوغ وهو لم يصن فإذا ما بلغ كان الصيام شيئا جديدا في حياته هذا لا شك أنه خطأ ولذلك حتى الأخوة على مساله حقه الصبيان الصغار واختلف العلماء لا اريد الدخول في خلافهم بعضهم قال ان اطاقه يؤمر وبعضهم الصحيح والله اعلم ان الصبي ان بدا بادرا من نفسه يقتل اذا ما بادر فينظر الى يعني بعضهم حدد بالعاشره ولا اعرف دليلا على هذا اكثر العلماء قالوا ان اطاقه يؤمر هذا الصحيح ان كنت تعلم ان الصبي يطيق يعني كيف بعض الصبيان معروف انه يعني ممكن يطيق الصيام خاصه نحن الان يا اخوه هذه السنوات الصيام من ايسر الاشياء من ايسر الاشياء الجو بارد والنهار قصير جدا يعني تقريبا 13 ساعه يعني 12 ساعه يعني قليل جدا ويعني هذه الفرصه قد لا تتكرر لمن اراد ان يربي ابنائه على هذه العباده الطيبه وقد جاء في حديث الربيع بيث معوذ رضي الله عنها قال في أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غذة عاشراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية صومه ومن أصبح صائما هذة عاشراء فليصل إلى أن قالت فكنا نصوه ونصوم صبياننا ونجعل اللعبة من العهم يعني القطل فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار في روايه مسلم الحديث الصحيحين في روايه مسلم قالت اعطيناهم اللعبه فلهيهم حتى يتم صومهم لاحظنا حس الصحابه الطفل يبكي احيانا يقول له للطعام يعطونه لعبه حتى يتسلى بها وياتي وقت الافطار فهذه في الحقيقه يعني فائده يجب ان ننتبه لها في مساله تعويض الصبي يعني الصبي اذا بلغ اذا بلغ طبعا يجب ان يصوم وكثير من الاشياء يعني قد لا ينتبه لها بعض الاخوه لكن ينبغي يعني العنايه ماذا القضيه الان الشباب اذا كانوا على وشك الولوع فقد يبلغ اثناء رمضان فهذا يجب علينا الصد قد يبلغ في نهار رمضان احتلام مثلا وطبعا اكثر من هذا البنات قد تحيض في رمضان او تحيض في نهار رمضان بنت صغيره امها ما توقعت ولا ابوها تظنها في التاسعه يعني بعض البنات يعني تصدق عمرها فمثل هؤلاء ينبغي عليهم ان يعتنوا بهذا الجانب والحكم الشرعي انها اذا بلغت او بلغ الصبي فانه لا يجب عليه قضاء ما فات ولا حتى قضاء ذلك اليوم الذي افطر بعضه الا لو قدر ان بنتا لم تصم لانها ليست بالغه فاجاها الذن الظهر وهي افطرت الصبح فعليها الامساك ولا قضاء عليها على الصحيح وان كان هناك قول اخر يرجح بعض الفقهاء انها عليها القضاء لانه قال لا يتبع بعض الصيام لكن الصحيح ان هذا الذي بلغها والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسع المغنى عليه المغنى عليه يقضي اذا اغنى عليه جميع النهار يعني لو قدر ان انسانا اصيب بحادثا عذن الله اياكم او مثلا سبب من اسباب الاغناء دخل في عمليه جراحيه او ما شابه ذلك او مثلا وجود بعض الامراض قد تسبب الاغماء فاذا اغمى عليه اغمي عليه جميع النهار فهذا الصحيح انه عليه الفطر لازم يقضي اما لو حصل الاغماء بعض الوقت فالصحيح انه لا يقضي وصومه صحيح حتى قال بعض العلماء لو اغمى عليه اكثر النهار وافاق يسيرا فان صومه صحيح وهذه المساله فيها خلاف لكن هذا هو الراجح والله تعالى اعلم فيما يتعلق بالحائر سناث إلى المريض والذي يغمى عليه غمعات طويلة إن شاء الله يأتي الحائر يربح إلى مسائل في مسألة الحائر قضية حياء الصغيرات بعض البنات إذا بلغت ما تنتبه إلى مسألة حرمة الصوت فتجدها تصوت ولا تخبر أهلها بل بعض الصغيرات تصلي ان تستحي تقلد امها مثلا يعني هذا القضاء والقدر الحمد يعني مجتمعنا لا زال فيه حشمه وحياء فلا يتجرأنا الصغيرات على ذكر مثل هذه الاشياء لكن هذا في الحقيقه خطا ويجب على الام ان تتابع بناتها وان تعلمهن من هذه الاشياء اذا بدات البنت تعي وقاربت البلوغ تنبه على بعض المسائل انه لو حصل كذا بالاضافه الى ان هذه علامه الله تبارك وتعالى ربط بها جريان قلم التكليف فلا بد ان يزرع في الصبي والصبيه اذا بلغ انه الان صار مكلف الان عندنا يبلغ الثامنه 10 الشاب ولدت كتو صغيره ما يصلي قلت له اتركه تمم باقي لسنه ما يصلي والبنت تتبرج كم عمرها قال 15 تاوها صغيره قال يا سبحان الله عائشه رضي الله عنها تزوجت عمرها 9 سنوات دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 9 سنوات عقد عليها عمرها 6 سنوات والحديث في الصحيح الان عمرها 10 سنوات تلبس البنطلون الجينز والاسترتش وتخرج خلها في دنباء قلت انا مش مسكينه خليها في المراجيح والالعاب والصغيره لا تشددون على البنات ما شددوا فاخرجوا لنا بنات بلغن ال30 وهن مراهقات ومراهقه مع الاسف مراهقه يتبعونها فيها الشيطان يتبعنا فيها الشيطان فعلينا يا اخوان ننتبه من هذه القضايا الاسلام جاء بالحب على التربيه في المحافل الصغيره هؤلاء الاطفال هم بايدين فإذا استطعنا أن نصنع ونشكل هذه العجينه الطريه الان نبقى خاخا كثيرا باذن الله اذا تقدم بهم العمر اذا ايها الاخوه ننتبه لهذه المساله ومن مسائل الحيض للصائمات من حاضت قبل الغروب بلحظه من قام من حاضت قبل الغروب بلحظه فسد صوم يومها وكذلك من ظهرت قبل الفجر بلحظه فهذه صومها صحيح وإذا ظهرت أثناء الصيام فالصحيح عدم وجوب الإنساك يعني بعض العلم يقول إذا ظهرت الحائب أثناء النهار يجب عليها الإنساك وتقضي ذلك اليوم أما كونها تقضي فهذا لا إشكال فيه بالإجماع أما كونها تمسك فهذا لا دليل عليه لكن الجمهور جمهور العلم استحبوا لها أن تمسك بقية يومها استحبابا وفي حدود علمي لا دليل حتى على الاستحباب إلا استحسانات ذكرها بعض الفقه رحمهم الله اذا تمرت المراه قبل الفجر صح صومها اذا نوت ولو لم تغتسل وهذا قول الجمهور والصحيح يعني المراه لو طهرت وانقطع الدم عنها قبل الفجر بلحظه ولم تغتسل الا عند الاقامه مثلا فلا اشكال لان حكم الاغتسال بالنسبه للحائض يختلف في الصوم عنه في الصلاه فالصلاه جماهير اهل العلم يرون انه لا يجوز ان يقربها زوجها ولا ان تصلي حتى طبعا بالنسبه للصلاه لا بد ان تغتسل لكن حتى الجماع قال جمهور العلم لا بد ان تغتسل حتى ياتيها زوجها اما بالصوم فالصحيح انه يصح ان تدخل ان تصوم وهي لم تغتسل لكن بشرط ان تكون قد طهرت والمراه تعرف طهرها معروف اما بالقصه البيضاء واما بحصول النقاط هنا المسائل ايضا المستحاله والمستحاضه احكامها كثيره جدا وعلى النساء انصح الاخوات بل انصح الرجال الازواج ان يتعلموا وان يعلموا ازواجهم مسائل الحيض واحكام الحيض والاستحاره والسؤال مباشر عندما يقع الاشكال لان المساله يا اخوان تتعلق بها عبادات الصلاه ترتبط بالقضيه الصوم حتى يعني الجماع في قضايا تحتاج يا اخوان الانسان يدرسها يعرفها حتى الزوج عليه ان يتفقد في مثل هذه المسائل حتى يفيد زوجته ان كانت غير قادره على التعلم لا اقل من ان يتقرا الفتاوى على الاقل مثل بعض فتاوى العلماء التي جمعت في, في الحيض والنفاس واحكام الاستحاضه لا بد منها في رساله حقيقه جيده نافعه جدا للشيخ عبد العتيمين اسمها رساله الدماء الطبيعيه هذه اي امراه تقرا انا اقول يعني يكاد يعني يصل الى حد الوجوب ان تقول انها تعرف مضمون هذا الامر الوارد في هذه الرساله وكذلك الازواج اذا كان اذا كانوا يعرفون ان الزوجه لا تستطيع التفقه فعليهم ان يتفقهوا في مثل هذه النساء المستحارة صوم ولا اشكال وصومها صحيح باذن الله من اكثر الاشياء التي يحصل فيها اشكال مساله حبوب منع الحمل واكثر البنات والاخوات يستهويهن الان اكل الحبوب لانها تكمل صومها مع المسلمين وبعض الاحيان تذهب الى العمره تخشى من نزول الذنب انا قل في حدود علمي ان يمكن اكثر من 50% من النساء اللاتي يحضن يستخدمن هذه الحبوب في رمضان وهذه نسبه كبيره جدا وفي الحقيقه يعني انبه على مسائل في مثل هذه القضيه اولا انصح الاخوات في الله بعدم اخذها وترك الدم على طبيعته حتى لو افترضت بعض الاخوات تقول انا عاده طويله 10 ايام او تسعه ايام او اقل او اكثر يعني هذه طويله ليست كل النساء عندنا ثلاثه او اربعه ايام تقول لنا يشق عليك واريد ان صوم على الناس يثقل عليه الصوم في شوال واريد ايضا ان اصوم سته من شوال فعندهم في حقيقه يعني مضررات فقدر لا شك ومسوغاتهم فيها شيء من الوجه لكن يعني انصح الاخوات بعدم فعل هذا لانه يترتب عليه حقيقه احيانا نشف والمشاكل التي تترتب احيانا حتى يصعب حلها حتى على المفتين الان بعض المفتين صاروا ما يستطيعون الفتوى في بعض المسائل المتعلقه بالاستحاره والحظر لكثره الصوره التي ترد احيانا في هذه الحاله الواحده فالاخوات ننصحهن جميعا بعدم اكل الحبوب بعض العلماء يرون هنا يجوز في الحبوب تعرفون ماذا دليلهم انا نشط الاخوه حتى نسمع منكم هل في دليل على أن حبوب منع الحيض لا تجوز طبعاً أنا ما أقول أن الراجح الشيخ زنباز والشيخ بن عثيمين يرى أن الحبوب إذا كانت لا تضر فلا مال منها يعني هذا الراجح والله أعلم أنه مدام ما ثبت الضرر فالمرأة محتاجة في الحقيقة أحياناً إلى أكلها لكننا نقول ننصح في الجملة بعدم أكلها حتى لا يتركض مخاسب لكن لو جاء أحد وقال إنه حرام كيف يستدل؟ يستدل بإيش أحد ينفكر بليل هذا هذا فيما يتعلق باكل الحبوب منع الحمل لا هي تاكل فقط في رمضان لتحدث الدم وتصمع المسلمين فمن قال احسنت هذا ممكن يستدل به على اذا حصل الضرر لكن هي تقول ما في ضرر تقول جربت ولا عنده ضرر على كل حال استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى يسألونك عن المحيب قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيب قالوا وجه الدلالة أن هذا أذى والأذى يجب أن يفرك ليخرج فحبس الأذى في الجسم نوع من إيش؟ من إبقاء الأذى وهذا يعني وجه استدلال لهم وهو في الحقيقة عند التأمر لا بأس به لكن في الحقيقة أيضا يعني قد يرج عليه إشكالات من عند الجهات نفسها ايضا يعني لو اخر الانسان اكرمكم الله يعني قضى الحاجه هل ياثم لان لحاجه مثلا معينه يعني الصحيح انه لا يصلي اذا كان حاقنا او حاقبا لكنه لو اخر اصحيح انه لا ياثم فهذا والله اعلم من مثلي هذا لكننا في الجمله نقول نصيحه للاخوات عدم اكل هذه الحبوب لهذا الامر اولا والامر الثاني حصول الاضرار احيانا وهي متوقعه ثم حصول اضطراب الدوره والمشكله ان المراه اذا اضطربت دورتها كل غالب يعني تستمر شهرا او شهرين وهي مطلقه لا تميز بين دم الحيض والاستحاضه ويعني يدخل معها في الدائره زوجها والى اخره فننصح الاخوات اذا امكن ان يتركن هذه الحبوب لكن من اكلت وصامت فصومها باذن الله صحيح لكن انتبه من حصل لها بعد الاكل اضطراب خاصه الاخوات الذاهبات للعمره تاكل الحبوب ثم مع التعب وشده الازدحام في العمره ينزل عليها الدم ثم تطالب انت تركت الحبوب استمر بالدم وان اكلت الحبوب مشكله لكنني انصح مباشره بالسؤال والان والله الحمد السؤال ميسر يعني بالجوال يعني كثير من الاخوه يتصلون من الحرم يسألون, يسالون يسال مباشره الان حصل كذا ماذا اصل في الطواف انا الان حصل لي احداث في قلب الطواف الان وزحمه اخرج لما اخلص سؤال يعني والجواب طبعا يكون ها من الجوال ولا مانع ان شاء الله استخدام الجوال في المسجد يعني كان المثل هذه الحاجه فهو نوع من طلب العلم فانا اقول يا اخو لا تاخر الاسئله اسئله الحيض والاستحاضه والحبوب لا تاخر مطلقا مباشره المراه تسال ولا تستحي بعض البنات تذهب مع اخيها وتستحي يقول لا اخوي اقول لا اخوي نزل علي دم اي جاي تطوبوا يا حرام لا ما في مانع لا شيء في الدين ويعني كان النساء يسالن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو اعمق من هذا هذه مسائل عبادات ترتب عليها حصول العبادات إلى آخرين فيجب على الأخوات أن ينتبهن لهذا وعلى الأخوة الأزواج أن يكونوا صليحين مع زوجاتهم حتى الأب مع بناتهم ترى ما الذي يحرج وإذا تحرجت اجعل الأم هي التي تكلم البنات من المسائل أيضا التي اخترت الحديث عنها كيف في يدخل شهر رمضان وهذه مسألة فيها عدة يعني مسائل فقهية الراجح والله أعلم أعلم ان وجوب الشهر يعرف ب بخدي رؤيه الهلال او اتمام عده شعبان 30 هذا المعمول عليه ولا افسلتي لكن في اقوال كثيره مثل ما يرى الاعتياد استدل بقوله تقدر له بمعنى يعني ضيق وهناك من يرى الحسابات انه لا بد من يعني انه يشرح الاخذ بالحساب لان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدر له يعني من التقدير وهو الحساب وهذا خطا الى اخره لكن فيما يتعلق برؤيه الهلال هذه مساله خلاف فيها قوي وبعض العلماء واكثر المعاصرين من علمائنا حفظهم الله يرون ان اذا رؤي في بلد يلزمهم اما الذين لم يروا فلا يلزمهم وحاصل المساله يا الاخوه ان فيها اقوال القول الاول ان اذا رؤي في بلد ايضا فيصوم المسلمون كلهم وهذا القول حقي عن الجمهور واختيار ابن تيميه رحمه الله والشوكاني صدق حسن خان كل الغاني كل الذي يظهر لي والله اعلم انه هو اقوى الاقوال انا طبعا احتاط اقول ترى كثير من الاخوه يسمعون فتاوى بعض الاخ المشايخ والعلماء فيسمعون كلاما غير هذا لكن اقول لكم هذا قول الجمهور باختيار شيخ الاسلام ابن تيميه والشوكاني والعلماء جهالها صدق حسن خان والالباني اما حديث ابن عباس الذي يشكل على كثيرين ويعني و... اخذ به جمع من اهل العلم أنهم الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه ويفتبه بعض العلم المعاصري وقصته مع كريب لما رؤيه رؤيه في الشام وإلى آخره فهذا الحديث والله تعالى أعلم يعني ورد في من صام على رؤية بلده يعني هو الحديث صحيح ما في شكال حديث بن عباس لكنه يحمل على من صام في بلده يعني صام على رؤية أهل بلده ثم بلغ في أثناء النهار أثناء النهار رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم فبناء على هذا في هذه الحاله يستمر بالصيام مع اهل بلده حتى يكمل 30 او يروى لهنا هذا صحيح اما اننا نحمله مطلقا على انه لا بد من اعتبار المطالب فهذا القول وان كان قال به بعض اهل العلم لكن فيما يظهر لي والله اعلم ان في حتى مشقه في مشقه على الناس وشيخ الاسلام له تحقيق في المساله فذلك الشوكاني فالراغب من الاخوه التوسع في المساله طيب انه يتوسع فيها حتى يطمئن قلبه للراجع في هذه المساله بعض اهل العلم يرى ان انه يعتبر يعتبر المطالع بالنسبه للمشرق والمغرب فان كان رؤي في بلد فان البلد الذي تليها من جهه المشرق يتقدمون علينا في الرؤيه الصوموا اما من كانوا بعدنا في المغرب فلا يصلون هذا اقتره ايضا بعض اهل العلم وعلى كل حال انا ذكرت فيما يظهر لي الراجح وهو قول جمهور اهل العلم وهو انه اذا رؤي في بلد فانهم يصومون كلهم كل المسلمين لا تتصورون ايها الاخوه حجم المشكله التي تحصل في بعض البلدان وقد شهدته بنفسي في بعض البلدان بالذات في اوروبا في استراليا في بعض البلاد الاسيويه صدقوني يصلون العيد ثلاث مرات ثلاث ايام متتاليه الجاليه الفلانيه يتبعون بلدها يصومون يوم كذا اليوم الثاني اهل الخليج يتبعون المملكه واليوم الثالث طيب لماذا قالوا لان نتبع بلدنا وبعضهم يقول لا لازم لا بد من الرؤيه طبعاً بعض الأميرة الهلال وتحصل بينهم احيانا الخصومات تصل الى درجه السب والشتم والتفريق والتضليل كله على هذا القضيه فهذا القول انا لا اسوق هذا القول بهذه المشكله يعني نحن لا نجير الاحكام الفقهيه حسب مشاكلنا لا لكن اقول هذا القول مع انه يعني هو الراجح ان شاء الله فهو ايضا يحل مشاكل كثير من المسلمين في البلدان التي ليس فيها رايه وليس ايضا فيها من يعتني بالرايه وبعض البلدان اصلا اكثرها غيوم ولا يعني قليل ما تصحو عندهم الاجواء يرون الهلال فهذا قال الله عز وجل هو الراجح لو غم الهلال ولم يرى فالصحيح اكمال عده شعبان 30 يوما ومن هنا ياتي اهميه معرفه دخول شعبان حتى تكمل كما تعلم اذا خفي علينا دخول شعبان ممكن نصوم شعبان اكثر من 30 يوما فينقص علينا رمضان مثل ما حصل قبل سنوات صمنا رمضان كما 28 احسن 28 يوما ثم قضينا يوما بعد ذلك هذا على كل حال يحصل احيانا رغمنا عنا لانها تحصل يعني غيوم احصل قطر القطر هو الدخان ونحو فلا يحصل الا لا يستطيع المسلمون الرؤيه في هذه الحاله لو غم الهلال فاصبح الناس مفطرين يعني متوقع طبعا احنا الان في فصل الشتاء مقبلين على الشتاء والغيوم تكثر ممكن تكثر الغيوم في اخر شعبان بعد اسبوع او 10 ايام فيغم علينا الهلال ما نستطيع ان نراه وقد يرى الهلال في الصباح مثلا فاذا اصبح الناس مفتترين ثم تبين ان ذلك اليوم من رمضان فيجب عليهم الامساك والجمهور جماهير العلم يرون عليهم القضاء ذكره يعني أكثر من واحد بل بعضهم قال أنه واجب بالاتفاق يعني حكي فيه الإجماع لكن الإجماع في حدود ما أعلم لا يصل متعقب الإجماع لكن قول أكثر العلماء أنه يجب عليهم القضاء شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه ما يجب عليهم القضاء يقول هذا الذي نمى إلى علمه هم ما علموا أنه من رمضان لما علموا يمسكوا ولا شيء عليم هذا اختيار شيخ الإسلام والذي يظهر والله وعلم أن القضاء أولى وأحوط فهو قول جماهير السلف والخلف لكن من اخذ برأي شيخ الاسلام فهو راي له وجاهه ولا يوجد دليل صريح في مثل هذه المساله لكن فيما يتعلق برايه فيها مساله نادره الوقوع لكن قد تحصل العلماء اختلفوا اذا رؤي الهلال قبل الزواج او بعد الزواج في اليوم الاول هذه صونون وهل يقفون الى اخره وهل يعتبر هذا الهلال هلال اول رمضان الا هو الهلال التابع لليوم الذي قبله هذه المساله فيها خلاف ولندره وقوعها سااثر في الحديث عنها مساله الحساب يا الاخوه لا يجوز على الصحيح اننا ندخل شهر رمضان بحساب بدر رؤيه هذا الصحيح انه لا يجوز والشيخ الاسلام رحمه الله له كلام نفيس في هذا رد فيه على القائلين بالحساب و لبعض المعاصرين ايضا فتاوى ورسائل في الرد على القائلين باعمال الحساب وانه مشرق ايضا من المسائل المتعلقه بدخول الشهر لا يجوز ان يتقدم رمضان لا بالصيام يوم ولا يومين لنهي النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك الا اذا عاد الانسان صوما فوافق ذلك اليوم مثلا من كان يوافق مثلا يوم ال29 من شعبان يوم الاثنين هو عتاد فلا مانع من صوم وكذلك لو وافق ال30 فهو يصومه بنية الأثنين لا بنية صوم يوم الشك أما صوم يوم الشك وهو أن يصومه الإنسان احتياطا قال الملال لم يرى فأنا أصوم ثلاثين شعبان احتياطا هذا فيه خلاف والراجح أنه حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه صراحة وفي حديث عمار قال رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم لكن من اعتاد عادته وافقت مثل صوم يوم يفطر يوم صوم الأثنين والقميس ووافق أحد هذين اليومين صيام عادته فلا مانع إن شاء الله من أن يصوم وبالمناسبة صيام شعبان الحديث كثير من الاخوه يسالون عنه وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تصف شعبان فلا تصوموا فقه هذا الحديث في حدود ما اطلعت عليه من كلامه العلم هو قليل ليس كثيرا في هذا الحديث لان الحديث ليس في دواوين السنه المشهوره لكنه على كل حال صحيح صحه جمعنا من العلم منهم الشيخ الالباني ومن المتقدمين جامع الاشهب الذهبي زيوان يعني رحمه الله كان يرى صحه هذا الحديث اذا تصف شعبان فلا تصوموا فقهه والله اعلم اقوى ما يقوله قيل لا تصوموا ابتداء يعني الانسان ما صام اول شعبان الا ان انتصف ثم يبدا الصوم هذا قول القول الثاني اذا تصف شعبان فلا تصوموا الا صوم عادتكم هذا القول الثاني يعني تصوم ال15 الاولى فاذا انتصف شعبان من السادس عشر لا تصوم الا ما كنت تصومه بالسابق فان كنت تصوم يوما وتفطر يوما تستمر وان كنت تصوم الاثنين والخميس فتبقى عندك اسبوعان فيهما يعني اربع ايام بالنسبه للاثنين والخميس فلا مانع من ان تصوم هذه الايام هذا يعني هذان القولان احسن ناقيل والذي يذهب والله تعالى اعلم انه لا يصام لعموم الحديث انت اذا تصف شعبان ثلاثه صوم فلا تصوم الا صيام العاده كما جاء في حديث لا تقدموا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقدم صيام رمضان بيوم او يومين الا ان يوافق صوم احدكم كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح هذا فيما يتعلق رؤيه ودخول الشهر هنا المسائل المتعلقه مساله رؤيه الهلال من خلال هذا المكبر شو اسمه يعني ما لها اسم عربي المكبر ميكروسكوب هذا يكلمها جميع المكبر او المناظير المنظار هذه هي ترى من خلالها باب العين والصحيح انها معتبره وقد استسماح مع الشهب لا يرحمه الله في هذا هذا ليس من الحساب لانها في الحقيقه بمثابه الرؤيه المجرده فمن راها عن ابر المنظار او عبر المتدبر فالصحيح ان هذه الرؤيه معتبره ويصوم المسلمون بناء على هذه الرؤيه في مسائل متعلقه بالنيه الراجح فيما يتعلق بالنيه انها تجب اول الشهر والقول بانه لا بد كل يوم تنوي يعني فيه مشقه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل او قال لمن يبيت الصيام من الليل فلا صوم له او كما, أو كما قال عليه الصلاه والسلام لا طبعا هذا اوله الصيام الفرض لانه دلت السنه على ان صوم النفل يجوز ان يصومه الانسان من ايش من نصف النهار بعض العلماء قال لا بد ان يكون قبل الزواج الراجح ان قبل الزواج او بعد الزواج بشر ما هو الشر الله تكفى لقد اكلت فاني اذكر واحد يعني الاسابيل الطرافه الطرفه طبعا الفتاوى عندنا فيها من الطرائف يعني ما يحتاج لها محاضرات لا مشكله يا اخى بعض الناس ذهب الله ما يتورع عن الفتوى ينقل الفتوى ويعطيك الفتاوى احيانا وهي خطيره جدا سالت رحم اخوها يعني هو شاب طيب فساله بعض الشباب واعلمهم فساله قد افطر يعني اكلوا فولا وجبنا و بخبزا وشرب الشاي ولما شبعوا قالوا اوه اليوم الاثنين الحمد لله اللهم صوم الصوم مشروع النبي صلى الله عليه وسلم كان يطالع العائشه بعدين قال له استغل لك كيف استفيد قال هذا ظاهر الحديث ما شاء الله يعني ولا ابن ثيمية في ثمام الله حديث وتفسيره حسين يجب عليه أن يتريث لا يستعجل في الفتوى الذي لم يأكل من أول النهار هذا الذي يحق له إنما اختلف العلماء قال بعضهم لابد أن يكون قبل الزوال وبعضهم قال لا مانا حتى بعد الزوال وهو الراجح والله تعالى أعلم أما صيام الواجب فيجب أن تبيت له النية وانتبهوا يا أخي الصوم رمضان والصيامات الواجبة القضاء ما يجوز للمرأة ورجل مثلا انه يصبح الصباح فيجد نفسه مثلا مرتاحة ولم يجب نفسه مثلا بيها عطش كن من يقول لنا صائم اليوم قضى ما هي صحيح لا بد القضى مثل رمضان الصيامات الواجبة تشابه رمضان في اشياء وتخالف رمضان في اشياء فمن صور المشابهة موضوع النية من صور المخالفة مثل الكفارة في الجماع الصحيح انها فقط في نهار رمضان فمن جامع في القضاء يأثن لان قضع صومه الواجب لكنه ليس عليه كفاره الا عند المالكيه فهو قولا فيه نظر على كل حال يعني هذه مساله تتعلق بالنيه فناخذ النيه يجب على المسلم ان ينوي في بدايه الشهر فاذا نوى اول يوم يكفي لان النيه مستحبه يعني اليوم الثاني هو نو يصلي أفطر وصلى التراويح وربما تسحر وهناه يتسحر حتى لو نام عن السحور فالصحيح أن النية تكفي النية في أي جزء من النيل من بعد المغرب إلى الفجر أي جزء من النيل يكفي فيها النية أما الطالب أنه لا بد من نية في كل يوم هذا قول فيه نظر لكن من قطع صومه بسفر أو امرأة بحيض أو مرض أو ما شابه ذلك عليه أن يستألت النية مثال إنسان صام عشرة في أيام ثم سافر فأفطر في صومه إذا بدأ يصوم بعد الصغر عليها أن يستألت النية مرة أخرى هل يجوز تعليق النية إنسان في يوم الشك قال أنا أريد أن أصوم لا بنية صوم يوم الشك لكنني سأقول في نفسي أنا صائم إن شاء الله إن كان غدا من رمضان فلما أصبح جاءت ساعة ثامنة تفقر وترى رؤي الهلاء قال الحمد لله أنا صائم هل يجوز أو لا الظاهر والله أعلم أنه يجوز وهذا راي الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ولا يقول احد كيف نقول يصوم الشك يوم الشك حرام صوم يوم الشك انه يصوم بنيه صوم يوم الشك ويستمر به هذا لا صيام معلق ان ظهر ان رمضان يعني ينتظر مثلا الى الساعه 10 الى الزوال فهذا ما تبين يصفر ولا يعتد به اما اذا تبين انه من رمضان يمسك ويجعله اول يوم من رمضان الصحيح انه يجوز وجمهور العلم لا يرون جوازه ويرون ان الصوم حتى لو صامه هنا لا يبزئه الصوم المعلق انيا المعلقه غير معتبره لكن شيخ الاسلام له كلام طويل في الجزم بهذا القول والذي يظهر والله اعلم انه هو الموافق لاصول الشريعه ومقاصدها من جهه الادله العامه ان قالته قوله تعالى فتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا اسعى فهذا المخلف ليست يسع الا ان يفعل هذا والله تعالى اعلم فيما يتعلق بالانسان والله مسائل كثيره جدا يعني نحن الان ما اخذنا الا بعضها فيما يتعلق بالانسان يصح امساك الجنب اذا كان الانسان جنبا ولم يغتسل يصح له ان يمسك ثم يغتسل من كان في يده او فمه طعاما او شرابا كلقمه ونحوها اقول كلقمه لا كساندويتش طويل احنا بعض الناس قد في يدي دجاجه كامله حتى تستغرق ربع ساعه هذه لا ما يجوز نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث ان اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده لا يرى انه حتى يعني يقضي انه حاجه او كما قال عليه الصلاه والسلام لكن لا يعني هذا ان الانسان ياخذ الماعون الكبير الصحن ويجعله في يده ويقول انا ما بعد فرغ لا المقصود اللقمه ونحوها اذا سمع لسان الندى في يد الكاس فلان يشرب او لقمه فلا مانع ان شاء الله من ان يتم اكلها او شرب الكاس ولا شيء عليه حتى لو سمع الندى حتى لو أكمل المؤذن يعني أفرق وهو لم يعني ينهي الكأس الذي في يده فالصحيح أنه مرفوع عنه الحرج لنص الحديث هذا الحديث بيهراء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا سمع أحدكم الندى والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه والحديث رواها ابو داود وأحمد صححها الألباني من المسائل الذي يساكل من بلد إلى آخر فاختلف فيه يعني اختلف البلد هذا اختلف عن الاخر في الامساك وسوى الفطر اختلفوا في العيد فالجواز انه يجب ان يفطر معهم حتى لو صام اكثر من 30 يوم وهذا يحصل كثيرا الاخوه المسافرين من مصر الى السعوديه من السعوديه الى مصر او باكستان يصير احيانا خلاف في اكثر من يوم ترى يمكن يومين فالصحيح انه يصوم معهم بلد الذين هو معهم ويفطر مع البلد الذين ايضا هو معهم حتى لو زاد على 30 يوما لعموم الحديث صومكم يوما افطرون وفطركم يوما تفطرون الى اخره وهذا الذي عليه فتوى كثير من اهل العلم وهو الراجح حسنا لان النص دل عليه حتى لو صام اقل هل يجزئه او لا مثال انسان صام مع اهل بلده ثم ذهب الى بلد افطر قبل بلده فصار صائما تسعة وعشرين يوما يقولون إن شاء الله لا حرج عليه لأنه أفطر معهم لكن لو صام ثمانية وعشرين يوما يجب عليها القضاء مثال صام في مصر ثم سافر إلى المملكة فلما جاء إلى المملكة رأى أن العيد عندهم يوافق تسعة وعشرين بالنسبة له يفطل هنا بالمملكة مع الناس ويقضي يوما بعد ذلك والله تعالى أعلم المثلة هذه فيها خلاف طويل ننتقل بعد ذلك إلى بعض المثال المتعلقة بالمفطرات المفطره هناك مسائل مجمع عليها لا ناخذ فيها مثل الاكل عمدا والشرب عمدا والحيض والنفاس هذه مفطرات بالاجماع والجماع مفطر بالاجماع والقيء المتعمد اذا تعمد الانسان القيء هذا فيه نص صريح لكن فيه خلاف لكن الصحيح عند اكثر العلماء على انه يفطر حتى نقل ابن المنذر الاجماع على ان الذي يتقيئا عمدا يفطر لكن فيه من العلم إن قال انه لا يفسد بس انا اشير انها ليست مجمعا عليه ولا الراجح نص الحديث والظاهر يعني بمثل. في المساله في مسائل مختلف فيها كثيره جدا يعني انا ساسردها سردا اخوه واسمحوا لي انا هذا السرد اولا الديات من غير طريق الفم يعني الاوبر المغذيه الصحيح انها والله اعلم تفطر لانها تقوم مقام الطعام والشراب فهي في حكم الطعام والشراب من انزل المني بفعل غير جماع مداربه مباشره استمناء باذن نظر متعمد هل يخطر او يخطر ايضا الراجح والله اعلم انه يخطر يجب عليه الامساك والقضاء وهو آثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يذع حفظ القدس يذع فعامه وشرابه وشهوته من اجله ثم ايضا يقال ان الاستمناء او خروج المني باراده من الصائم هو في معنى الجنابه هو في معنى الجماع فهو مفطر والله تعالى أعلم ومعروف في خلافه المذي الراجح والله أعلم أنه لا يفطر لعدم وجود الدليل لكن نقول يكره له أسباب المذي مثل القبلة إذا عرف أنها تسبب له هذا فأن العلم يعني ذكروا أنه ينبغي أن يبتعد ومسألة القبلة فيها خلاف منها العلم من حرمها مطلقا ومنهم من أباحها مطلقا ومنهم من أباحها مطلقا ومنهم من طبعا منهم من جعلها تفطر قبله قبله الرجل للمرأة لكن الصحيح والله اعلم انه يفرق بين كما جاءت بعض الاحاديث يفرق بين الشيخ الكبير والشاب فالذي يعلم نفسه انه يقدر عليها ويخطم نفسه هذا لا مانع ان شاء الله لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل وهو صائم لكن قالت عائشة ايكم يملكوا تربه فانا اقول من كان يعلم من نفسه ان القبله ما ما تسبب له يعني تطورات قد تؤدي الى افساد الصوم فظهر الله علم الجواز لكن ما نبتعد ان شاء الله فهو خير له والنهار قصير كما قال بعض يعني اهل العلم قال النهار قصير والله عز وجل قال فلانا باشرهم يعني الحمد لله في الليل الانسان لان كما تعلمون في بدايه الامر كان المشروع الرجل ما يجوز له ان اذا نام بعد المغرب لا يجوز له ان يعني يستخدم المنفطرات بعد النوم يجب عليه الامساك بعد النوم فكان في مشقه على بعض المسلمين ينامون بعد العشاء المهم ما عندهم برامج تلفزيونيه بعد العشاء ما تبدا السهره على الساعه 9 كانوا يصلون وينامون مباشره ويقومون ليصليوا القيام اخر الليل فمن الذي يجلس بعد صلاه العشاء والنبي عيسى السلام نهى عن الحديث بعدها فما كان احد من السلف يجلس لكن الان ما تبدا السهره اصلا الا من الحادي عشر فلا يشتغل عند الناس لكن رحمه رحمه من الله عز وجل بالمسلمين جعل هذا الحكم منسوخا فالانسان له ان ياكل ويشرب وياتي اهله وحتى طلوع الفجر من المسائل الحجامه الحجامه فيها خلاف طويل ويعني الادله فيها قويه ومتكافئه تقريبا لكن الراجح والله تعالى اعلم ان الحجامه لا تفطر وحديث ابن سعيد استدل به ابن حزم وهو قوي جدا قال ابو سعيد الخدي رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبله للصائم والحجامه ابن حزم رحمه الله لا يذكر كلامه نصا لكن يقول ان الرخصة دليل على او قال الرخصة تكون بعد العزيمه الا يمكن أن تكون الرخصة السابقه لا كلمه ترخص تدل على ان العزيمه اولا هي ان الحجم والمحجوم يفطران ثم جاءت الرخص وهذا والله اعلم ظاهر لا سيما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في صحيح البخاري قال احجمنا صلى الله عليه وسلم وهو صائم وهذا القول قول الجمهور فلاحظ ان بعض الاخوه ان سمع فتاوى ولم يسمع غيرها يظن ان هذا يمكن له اجماع لا قول الجمهور ان الحجامه لا تفطر ترجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح انتقل من الحجامه الابره المغذيه سبق ان ذكرنا انها يعني لا انها تفطر لكن الابره غير المغذيه التي فيها علاجات في الانسولين ونحوه الصحيح انها لا تفطر يعني بما يتعلق بالحجامه لو اراد احد ان يخرج من الخلال ما يحتجم الا في الليل لا شك انه احسن لكن مثل التبرع بالدم الانسان قد يحتاج الى انقاذ شخص في شهر رمضان ف يعني بعض العلماء يقولون انه اذا راد ان يتبرع تبرع ويفطر لكن والله اعلم يقال الاصح انه يتبرع فانشعر ب يعني شبه اغماء او حاجه شديده الى الطعام فهو في حكم المعذور فهو يفطر لكونه ملحق يلحق بالمريض والله تعالى اعلم ال تحليل ايضا اخذ التحليل هذا ان شاء الله لا يقصر في مسائل لا حرج فيها كثيره الاغتسال البخور استخدام البخور طبعا بعض العلماء يرى ان البخور يعني يجوز لكن بشرط انك لك ما تستنشقه فيعني حتى هذا انا لا اعرف عليه دليل يعني ان الانسان لا يجوز له ان يستنشق ابدا البخور شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوى يرى أن البخور يجوز تطيب به واستنشاقه أنه ما يفطر الصعب لكن أقول من احتاب ولم يستنشق البخور مباشر مع أن استنشاقه أنا أظنه مادة كبريتية مليئة. يسبب يعني أمراض هذا الإنسان إذا تبخر لا يستنشق البخور حتى صحيا يعني لكن أقول من استنشق الظاهر والله أعلم أن صيامه صحيح من المسائل التي لا حرج فيها ويكتر السائل عنها التطيب بعموم الأطيار قطرة العين قطرة الأذن المراهم بجميع انواعها الحقن غير المغذيه بجميع انواعها بلع الغريق قلع السن علاج السن الاسنان حك الاسنان في انهار رمضان كله ان شاء الله لا حرج في استخدام المعجون يشرط انه يتحرز من عدم دخوله السواك ان حتى النخامه لو بلعها مع انها مستقره ويستحب له أن يلفظها لكن من بلعها الصحيح أن صومه صحيح الحقن الشرجية والمهبلية صحيح أنها إن شاء الله لا تفطر أنها علاجية الكحل من أكل أو شرب ناسيا القيء قهرا الإنسان تقيى رغما عنه المضمضة والاستنشاق بدون مبالغة الاستنشاق لا يبالغ الإنسان لحديث رقيقه من صدره قال وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما وبناء عليه قطرة الأنف يجب على الصالح من يجدني بها لانها تنفذ منفذ الانف والانف واحد ولذلك نهى عليه الصلاه لقيطا ان يبالغ في الاستنشاق حتى لا ينفذ الماء الى جوفه اما سائر القطرات الاذن العين لا حرج حتى لو وجدت طعما في حلقك الصحيح ان صيامك صحيح ذوق الطعام لا مانع منه في شرط عدم دخوله من الحلق استخدام الغمخدر اللي يقلع سنن ونحوه اذا المخدره لا مانع ان شاء الله دواء الغرغره اذا احتاج الانسان اليه لعارض مثل بعض الاخوه الذين عندهم امراض في الحلق او في يعني شيء قريب من الحلق تحتاج الى الغرغره اذا تاكد انه لا ينفذ الى الجوف فالصحيح انه الغرغره لا ما نعملها مثل بخاخات الربو لا ما نعي ان شاء الله من استخدامها الاحتلام من احتلم وهو صائم لا شيء عليه الست مستحاره اذا استحاور في رمضان فينا هذا رمضان لا شيء من اسقطت وهي حامل انها رمضان وكان الذي نزل منها ليس متخلقا يعني قطعه دم ما هو انسان في شكل راس ويد ورجل اما اذا نزل منها ما ما كان متشكلا فهذا نقص يجب عليه ان تترك الصوم والصلاه حتى ينقطع الدم اما مثلا في الشهر الاول لو نزل منها قطعه دم او قطعه لحم غير متميزه فهذه ما تقطع صيامها فكمل صومها ان شاء الله هذا يعني باختصار عن بعض المفطرات والحديث عنها الرخصه بالفطر في رمضان هذه جاءت في انواع تقسم يجوز لهم الفطر والصوم يعني لهم ان يصوموا ولهم ان يفطروا تنقضر صام ان لم يغذروا افطر وهم المريض والمسافر فالمريض والمسافر والحامل والمرضع والشيخ الكبير هؤلاء الاربعه اذا استطاع يصوم الحمد لله ما استطاع يفطر عند خلاف الحاله اضى ما يجوز ان يفطر فهؤلاء يستوي بالنسبة لهم إن صاموا صاموا صاموا صاموا صحيح وإن أفطروا فهم معذورون لكن عديما يبقى هل يقضون أو لا المسألة فيها تفصيل المريض معذور لو أفطر وقد يجب عليه أن يفطر متى يجب على المريض أن يفطر من يجيب؟ يعني في بالجمله يمكن ان يقال ان ترتب على عدم الافطار ضررا بالغ به اما مساله المشقه يعني بعض المرضى يتحملون المشقه رغبه مثل الاجر لكن ان ترتب عليه مثل زياده المرض او استحاله المرض او قد يوشك على الهلاك فبعض الناس قد يوشكون على الهلاك بسبب مثل بعض مرضى القلب بعض الناس عندهم امراض القلب لو ما اكلوا بعض الحبوب قد يسبب لهم الجلطات ويسبب لهم مشاكل فهؤلاء والله اعلم قد يجب في حقهم ان يفطر المسافر فيه مسائل المسافر فيه مسائل اولا هل يجزئه صومه وهو مسافر الجواب نعم ما الافضل في حقه الجواب قول ابن حجر الصوم لمن قوى عليه افضل والفطر لمن شق عليه او اعرض عن قبول الرخصة افضل وان من لم يتحقق المشقه ما يعني ما يدري مشق عليه فيها في حاجه من الشرب والاكل طبيعيه لكن ما يدري انشقها ولا قال ابن حجر يخير بين الصوم والفطر وهذا هو الراجح والله اعلم المساله فيها خلاف منهم من يرى مثل بعض الظاهريه يرون وجوب ما لازم يفطر في الصوم يرون الصوم غير صحيح استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاه اولئك العصاه وان بالحقيقه كانوا يعني قد وصل بهم الحال الى درجه يرثى لها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالرخصه فهنا وجبت عليهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولذلك يعني ينبغي ان تفقه الاحاديث على حسب ما وردت فيه ولا يستدل باحاديث عامه مقابل احاديث خاصه فالذي ذكره الحافظ رحمه الله هو الصحيح ان شق عليك في الصوم فالفطر افضل ما شق عليك في الصوم افضل اذا استوى الامران تبن حجه قال يخير بعض العلماء يقول لا الافضل الصوم لانه اسرع في ابراء الذمه ولانه حتى لا يكون وراءك قضاء لان القضاء قد يمنعك من فعل بعض الاشياء وايضا قد يعني يحول بينك وبين صيام سته من شوال ان كان كثيرا نوع السفر الذي يعني يشبع فيه الفطر او نقول يجوز فيه الفطر هو كل سفر اي سفر شرعي الصحيح انه يجوز كل ما سمي سفرا بغض النظر عن نيه فقصه المسافر الا اذا نوى المسافر بسفره الافطار فهذا مستفز انسان بلغ به العبث ما بلغ طالع الساعه ولا باقي سبع ساعات على الفطر قال والله عندي حاجه في الرياض مشينا حره في السياره مثل اعرابي بشروه قال نبشرك دخل هلال رمضان قال والله لا افط عنها وبالاسفه قال ما اتحمل الصومه طيب وين تروح وراك الفطر هذا غباء وليس لكن بعض الناس قد يعني فعلا ياتيها الشيطان خاصه بعض المتزوجين الجدد وقد سئلت عن هذا مباشره تزوجون في شعبان ثم يحصل له يأتيه الشيطان في نهر رمضان وإذا بلغ به الآمن قال يالله ايتي بالحقيبة نذهب إلى الأحساء في الدمام يقل إلى الجبيل يريد أن يسافق هذا حيلة ولا شك أن الحيل في هذا الباب هي من الحيل الممنوع والحيل النوعان نوع من نشروع ونوع من محرم وينبغي على الأخضاء أن يعرفوا الفرق بين الحيل الشرعية والحيل غير الشرعية والحيل غير الشرعية فيها حقيقة مشابهة لليهود الذين كانوا يستخدمونها فيما حرم الله تبارك وتعالى ان متى يمسك المسافر ومتى يفطر يفطر المسافر اذا فارق البلد وبعض اهل العلم يجو يجوزون له ان يفطر في بلده قبل ان يسافر لورد بعض الاحاديث لكن اقول والله تعالى اعلم قول الجمهور وهو الاحوط ان المسافر لا يفطر حتى يفارق البلد ويعني ممكن أن يقال أيضا أنه لو لم يسافر ماذا سيصنع أفطر في البلد ولم يسافر الإنسان يعرض لها أشياء فمنعها أخيانا من السفر بعد أن عزم عليه فلذلك نقول والله أعلم أكثر العلماء جماهير السلف والخلف يرون أن المسافر لا يعني يبدأ في الفطر حتى يفارق بلده وعلى كل حال القول الآخر له أدلته فينبغي علينا أن لا ننكر على من أفطر مثلا وهو قد نوى السفر لكن نقول الأحور أنه لا يفتر المريض اولا المرض الذي يجوز معه الفطر عند جمهور العلماء هو الذي تلحق المريض بسببه المشقه او من يخاف من زياده المرض ضابطين انتبه يا اخي ضابط الى ضابطين المشقه طبعا المشقه ايضا لا بتطبق بالضوابط يعني في ناس لو بس يحتاج الى كاس مقال والله ما شقه يا اخي لا المشقه المعتبره التي تقاس على يعني اواسط الناس لا لا يعني اصحاب الأهواء مثلا الامر الثاني ان يخاف من زياده المرض مثل انسان اعطي يعني دواء لا بد ان ينتظم فيه في هذه المده وحذر الطبيب قال لا بد ان تنتظم فيه وما يشعر بألم لكن قال ان تركت قد يزيد عليه نقول هذا ان شاء الله مريض ولا باس باذن الله ان يفطر من اجل اكل هذه الاقراص او الادويه طبعا من الأمثلة أمراض القلب هذه كلها أمراض نساء الله العافية مع أنهم انتشرة الآن يعني أمراض الكلة الكلة والكلة خطة طبعا الكلة هي جمع كلية أمراض الكلة الذبحات الصدرية الربو أمراض الكذب الحمى الأنف الونزة الصرع الحمل يعني هذه كلها أمراض الله أعلم تدخل في المشقة ويعني لا حرج على من أفضر بسببها طبعا الذي يفتر بسبب المرض هذا يقضي متى ما تيسر له القضاء وهل القضاء يجب على الفور الصحيح انه لا يجب على الفور لكن لا يدركه رمضان اخر الا وقد صام ما عليه من القضاء الحامل والمرضع اذا افطرت في خلاف طويل جدا وفي اربعه مذاهب المذهب الاول ان الحامل والمرضع اذا افطرت في رمضان عليهم الاطعام فقط هذا ما نقل عنه ابن عباس عن بعض السلف الا هالاطعام مثلها مثل الشيخ الكبير الثاني يعني الهرم الذي لا يرجى له ان يعني يستطيع الى الصيام ومن مثل المريض الذي لا يرجى برئه قالوا يلحق بهما الحامل والمرضع هذا على قول منقول عن ابن عباس القول الثاني عليهما القضاء اذا افطرت الحامله والمرضع طبعا نظر يخافت على الولد وخاف على نفسه عليها القذر القول الثالث انهما يقضيان ويطعمان عليهما القضاء والاطعام قال الرابع قال الحامل تفطر وتقضي الحامل ما عليها الا القضاء فقط اما المرضع فعليها مع القضاء ان ايش الكفاره تطعم وطبعا يعني ترى بعض الفقهاء قالوا ان خافت على نفسها يعني اختلفت عبارات الفقهاء الراجح والله اعلم ان الحامل والمرضع ليس عليهما الا القضاء وان كان طبعا منقول عن ابن عباس قال هذا ونقل عنه اقوال اخرى لكن لماذا قلنا هذا الحامل والمرضع اما ان تلحق بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديه طعام ايش طيب وان ان تلحق بالمريض في قوله تعالى كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام الاخر الحامل والمرضع ايهما اي يعني اي الصورتين اشبه بصوره الحامل المرضع صوره الهرم الذي لا يمكن ان يصوم والمريضه التي لا يرجى برؤها ولا المريض المسافر الذي ممكن ان يقضي ايش اقرب الصورتين لا شك اثنتان وبناء عليه والله اعلم فان الراجح ان عليهما القضاء وهذا مذهب كثير من اهل العلم من السابقين واللاحقين طبعا انا يعني غير المسائل ما ذكرت الترجيحات بعض المعاصرين ما الاغالب كلها لها يعني اثوال يعني الشيخ العييني الشيخ ابن عثيمين الشيخ الالباني وامثالهم من العلماء لكن نظرا لضيق الوقت ولي يعني قد تكون بعض الفتاوى يعني يرجح بعض احيانا قد يختلفون العلماء فانا اترك احيانا الترجيح الا اقصد ذكر نرجع الا للحاجه والله اعلم الا طبعا المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه يطعم فقط المريض الذي يستمر به المرض ثم يموت هذا لا شيء عليه مريض مرض استمر به ما استطاع ما تمكن من القضاء هذا ما عليه لا اطعام ولا قضاء ولا شيء استمر به المرض حتى مات ما استطاع لا شيء عليه قد يقول قال طيب كيف الشخص الذي لا يرجى برأه خيره عليه الإطعام لأنه أثناء الإفطار كان يعلم أنه لن يقضي لكن الذي مرض حتى استمر به المرض ومات ما كان يدري أنه إيش سيموت إلا إن كان المريض هذا كان يعلم أن مرضه لا يرجى برأه ثم مات فإن عليه أن يطعم عن كل يوم سكينا المريض الذي يتمكن ثم يموت قبل القضاء يعني إنسان مرض ثم تمكن من القضاء شوفي لكنه اخر حتى مات هذا الصحيح انه اعلاف الدفيه على الخلاف إما ان ان صام عن على قول بعض اهل العلم من مات عليه الصيام صام عنه ولي حديث ومنهم العلم من يرى انه يخرج عنه الحثاره هؤلاء هم الذين يرون ان صيام الولي فقط في النذر وهذا رواه عن امام احمد ويعني اثر به بعض الصحابه رضي الله عنهم وان سلسها خلاف انا لا اعرف الراجح فيها يعني نظرت فيها كثيرا لكن والله اعلم ما يعني ما تبين لي الراجح لكن اقول يعني من اخذ باحد القولين يعني اما ان يطعم عن الميت الذي تمكن من القضاء وما مات واما ان يصوم عنه وليه ولو جمع الانسان بين الامرين قد يكون ايضا يعني له وجه والله اعلم القضاء لا يلزم فيه التتابع ولا المبادره لكن تستحب الانسان اول ما يستطيع عليه ان يبادر مره اذا حاضر في رمضان كان عليها بعض القضاء مباشره بعد يعني العيد عليها ان تغادر لا سيما حتى تصوم 6 من شوال اما تاخير القضاء حتى يدركه رمضان اخر فهذا الصحيح انه لا يجوز ومن فعله بدون عذر فهو اثم ومع الاثم بعض العلماء يرون عليها ان يطعم عن كل يوم مسكين لفتوى عن ابن عباس رضي الله عنهما والذي يظهر الله تعالى انها لا تجب ولكن من فعلها فله سلف يعني حتى لو قيم باستحبابها فهو حسن اما الوجوب يعني يحتاج الى دليل اقوى عن النبي صلى الله عليه وسلم لان هذه المسائل يدخلها الاجتهاد فلعلها اجتهاد امام العباس رضي الله عنه الاطعام طبعا يعني فيه كلام ايضا له العلم لكن نقول مد عن كل يوم والمد معروف يعني هو يعني اذا اجتمعت اليدان وامتلئتا هذا هو المد والتكلف الزائد يعني كم مقداره النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقال صعب يعني هذه الاشياء احيانا صعب تحديدها ترى بالبالغرامات وبعض المشايخ وفرره العلم اهل العلم يحددونها بالجرامات ولا مانع من باب التقريب لكن المكيالات غير الموزونه مهما غير ننتبه لهذا المكيال يعتمد على الكثافه والوزن يعتمد يعتمد على الوزن المحدد فنقول يعني بالنسبة لهذه الأمور فيها ساعة والتشدد فيها يعني فيها ظهر الله أعلم لا ينبغي لكن القاعدة لا تزيد ولا تنقص وبعض العلماء يقولون نصف ساعة مطلقا والصاعة أيضا اختله فيه والله أعلم هو قريب من الكيلو وين ونصف أقل من النصف بعضهم يقول الأحوض اجعله ثلاثة كيلات ويعني يكون الإخراج عن كل يوم نصف ساعة يعني كيلو ونصف أقريبا والمسألة على كل حال يزيد ولا ينقص الا السفاره هل تسقط بالعجز لفقر ونحو يصح انها تسقط لقصه الرجل الذي جاء مع في نهار رمضان فالخير النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون انه لما اوتي له ذا العلقه اعطاه اياها انا ما في حدا افقر منه قال خذه كلها انت واهلك فلو كان واجبا عليه لعلق النبي صلى الله عليه وسلم ذي الذمه حتى يستطيع والله اعلم هذه اخر المسائل يعني سريعه جدا والله يعني انا ما كنت اتوقع انها تاخر هذا الوقت كنت عاملا ان انهيها في نصف ساعه لكن اظن الان اخذنا ساعه وربع صح ولا لا طيب الان باقي احكام القيامه فما ادري ايش في سليمان يقول الظاهر لا نجعل القيامه في مره اخرى ولا لكن ما يعني قبل رمضان ما استطيع لكن يمكن في رمضان يعني احكام القيام كثيرة جدا اخترت منها ترى هذه اخذ والله يعني خلاصات واختيارات ما هي يعني الاحكام اكثر من هذا بكثير واسمحوا لي يعني بعض الاخره يمكن في انقصهم يعني مسائل يقولون كيف مع طرحها يعني انا ذكرت في البدايه انها مجرد اختيارات طيب سنختصر جدا في القيام بعض احكام القيام باختصار طبعا معروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في الصحيحين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيده في رمضان ولا غيره على إحدى عشر تركة هذا هو الصنة ومن المعلوم أنه كان عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه أنه يطيلها ويحسنها ويصليها يعني بشيء من الطول والتأني والتأمل في الآيات إلى آخره لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وزال الخوف من فرضية التراويح أمر عمر رضي الله عنه بالاستماع عليها لما وجد الناس أوزاعا في المسجد والحديث معروف وقد ورد روايتان أن عمر أمر أن يصلي أبي بن كعب وثمين الداري رضي الله عنهما أن يصلي في الناس 11 ركعة يوافق حديث عائشة هذا حديث رواه مالك في الموطأ بسند صحيح الرواية الثانية جاءت أن عمر رضي الله عنه أمر أبي أمر أذين وأمر ثميما رضي الله عنهما أن يصلي بالناس 21 ركعة أو 23 ركعة أما رواية 21 فهي رواية صحيحة بسند صحيحة عند عبد الرزاق في مصنفه وبعض العلماء ضعفها مثل شيخ الألباني إلا تحقيق فيها وقال إنها شال شال والرواية الثانية رواها البيهقي بسند صحيح أنه أمر 23 ركعة يعني من رأى رأي الشيخ ناصر رحمه الله وأنها ضعيفة لشذولها وقالوا ما يثبت إلا الأحدى عشر لكن جماهير أهل العلم على إثبات رواية الأحدى وعشرين وثلاثة وعشرين ويران أنها لا تخالف حديث عن الشيخ ولا تخالف ايضا الحديث الذي رواه مالك الثنا ده صحيح انه امر ثميما وابي بان يصلي 11 ركعه لان هذا محمول على التعدد ويمكن الجمع حتى بعضهم قال انه ممكن ان ان ان يقال ان عمر امر بالاحد عشر ثم اجتهد ابي وثمي و صلى بالناس اكثر لان هذا قد عرف عند الصحابه انه لا مانع من الزياده المساله فيها كلام طويل الخلاصه لا مانع إن شاء الله من الزيادة على 11 فركات لكن السنة المحافظة على 11 لأن هذا هو هدي أكمل البشر عليه الصلاة والسلام يقول الحافظ بن حجر حرصتنا من قل عبارته قال إنه يحمل على التنوع والتعدد بحسب الأحوال وحاجة الناس فأحيانا كانوا يصلون 11 وأحيانا 21 وأحيانا 23 بحسب نشاط الناس وقوتهم فان صلى 11 اطال حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام وهذا كلام في الحقيقه جيد وهذا خلاصه ايضا كلام شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله في الفتاوى فقد ذكر نحوا مما ذكرته لكم شيخ الاسلام يقول على مورد ظهور معروف ان السلف يصلون 23 يصلون 11 ولا انكار يخفى هذه المساله والذين قالوا بعدم جواز الزياده على 11 في الحقيقه هذا القول اقرب الى الشرك هذا القول لان لقائنا فيه من المتقدمين يعني لا تستجد الا ندره وادلتهم دقيقه غير واضحه وغير صريحه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 في ركعه يحدث ابن عباس صلى الله عليه وسلم 13 في البخاري فاقصد حديث عائشه خرج مخرج الغالب وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعله نعم لكن هل قال لا تزيدوا الاعرابي لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف انه اعرابي فاعراب عندهم ثق يعني كانوا منهم من الصحراء ساله علي رسول الله سئل عن الصلاه قال صلت ليل متنا مثلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجب على امته الا يزيدوا لما اخر البيان عن وقت الحاجه قال متنا مثلا بشرط اعرابي لا تزيد على 11 ركعه قال متنا مثلا فاذا خشيت الفجر فاوثر بواحده فيعني هذا طبعا نذهب الى ان الاربعه مذهب جماهير التابعين والسلف الصالح على انه لا مانع من الزياده ان شاء الله على 11 ركعه لكن اقول الذين الان يحرصون على تطبيق ال11 رجعه نظرت في بعضهم فهذه صلاتهم ابعد ما تكون عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا ذكر 10 رجعه في ساعه في, في في العشر الاواخر والنبي صلى الله عليه وسلم يقض اهله ويحيي ليله يصلون شيء نصف الربع يقولون السنه ما عليك منها الان المخالفين بعد اذا ما قال المبتدعه والله مستعه يصلون 4 و5 ساعات ومبتدعه لانهم زادوا في عدد الركعات وان تصلي صلاه تنقرها نقرا وتقول انك اشبه بصلاه النبي عليه الصلاه والسلام هذا اخوات ترى لا يصح لا شرعا ولا عقلا ولذلك نقول انا لا اشدد على من يخفف من الصلاه لكن اقول يا اخوان يظب من الاعتدال حتى في الاختيار الفقهي إذا كان جماهير العلماء من السلف الصالح وخلط يرون هذا الرأي وأنا رأيه رأي مخالف أيضا وخطئهم وأشن الحملات عليه حتى يعني وأنا حقيقة يعني شخصية جاءني بعد طلبة العلم قالوا أنا أصلي في العشر والأواخر ثلاثة عشرين ركعة لأن الناس ما يطيقون وصلي بهم 11 ركعة أخرى ثلاثة أجزاء ما يطيقون ما يتحملون أنت لو تصلي فيهم تزيد آيتين يعني جاءت بعضهم بعد الصلاة والله أجزاك الله خير ذبحتنا اليوم الفرق كلها خمس دقائر لكن التخمى اللي حفره بعد الفطور فيه التي إذا بحث صحيح يا أخوة ترى الواقع لابد أن نغيره بالتدريب فنعم لو كنا نصلي 11 عشرة ركعة من الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من يطيق خير في حديث حذائفة يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء في المال عمرات ركعة وأنا أذكر مرة من المرات أنه ترأت طاها أظن في تسليما فقال لي احد الاخوه المسلمين قال ارى يمينا و شمالا الناس يتساقطون يا اخو ما فهمت يعني قراءه سريعه يعني ما اخذنا ولا يمكن 35 دقيقه تقريبا او 40 دقيقه في الفصلين فتصور يا اخو ما الناس ما يتحمله وانا بالنسبه للاخرين انك من يقيل اكثر مني لكن مع ذلك الناس قالوا يعني في مشقاه والعجيب يا اخوه من الذي يصبر على هذا الطول كبار السن والله يا اخو هذه فيها درس عبره لنا يعني يعني كثير من الشباب هم الذين يشتكون كبار السن سبعين وخمسة سبعين عجائز نسى والله ما تتحرك يعني حتى حدثنا يا حتى الأخوة هي فائدة يقول صليت في الحرم والعشر الأواخر طبعا الحرم في السابق يعني كانوا يطيلون أكثر من الآن يعني على بعض أخوة أدرك والمدينة يعني يختمون مرتين المقصود أنه كان طويل جدا الصلاة فيقول صليت أول في سليمه بدأت يعني العينان يقول يجتمع فيها بعض السواز من التعب يقول امامي يعني رجل شيخ كبير افغاني وباكستاني يقول كل ما اردنا ان نقوم من السجود انا اقوم يعني مباشره اسوي نفسي يقول فاذا اتفيت امامي فاذا هو منتصب كعمود الخيمه يقول عمره 70 80 يقول بعدها تصلى الله ماكن احسن منه قلت انا يا انا يا هو قلت صلي واتابع هذا الشيخ الكبير اقوم قبله ولا هو كل ما استطعت هو شيخ كبير يعني قد يكون بلغ ال70 80 انا اقول يا اخو هذا في العبره لنا والعبادة الإنسان إذا لأن عوض نفسه عليها وعوض نفسه عليها تخالف هواك من يطيق قيام الليلة الآن قليل من الناس من يطيق الصوم في النهار الطويل هذه أخوة مسائلة تحتاجها أن يتربى الإنسان على المجاهدة العبادات يا أخوة والقرب نوعا نوع يحصل وانت نايم يعني مثل يعني سبحان الله ومع ذلك حتى لا ذكار مقصرين فيه ونوع يحتاج إلى نوع إلى مجاهدة مثل قيام الليل مثل طول الصلاة كيف نحافظ على الاوراد والصلاه والاذكار وقراءه القران مثل طلب العلم طلب العلم شديد على النفس اوقات الانسان يبدا يقضيها احيانا في السوم كلام لكن طلب العلم يحتاج انك تضغط على نفسك تترك بعض المجالس فانا اقول للاخوه الله الله في الاجتهاد ولا نكن يعني دائما في اخر القافله الناس يتسابقون على الخير ونحن ناتي في المؤخره انا استغرب من بعض الاخوه الذين يئسون دائما استراحي بتاخري تفوتهم تسليمات تسليماتي بسبب 18 19 يعني انا استغرب هو ناس طيبين يصلوا سبحان الله اولا هذه الاشياء محرمه فيها منكرات فيها موسيقى وغير ناهي المحرمه في رمضان في رمضان تفسد عليك عبادتك كلها وتجد انت تذكر هذه المشاهد السخيفه ويضحك يمكن وهو يصلي يتذكر الاشياء مستحيل الانسان يخرج من المسلسل يذهب ويخشع في الصلاه مباشره الصلاه ذا بكر الانسان يعجبني بعض الاخوه بعد الـ الـ الافطار في 10 دقائق ياخذ له كاسا من الشاي ثم يذهب الى المسجد قبل الاذان بساعه تجلس في المسجد هذا الذي يرجى منه الخشوع هذا الذي يرجى منه اخوان ان يكون متفاعلا مع الايات وطن نفسه يعني كانه ينتظر فعلا هذه الصلاه اما من ياتي مسرعا قد خاصه الذي ياتي لمسجد ليس لم بعيد عين تجلس يقطع الاشارات طيب يا اخي تاخرت في البيت لماذا اخرج من بيتك مبكرا للاكل عندك بعد التراويح 10 ساعات هذه 9 ساعات كل مشي انا اقول اخوان ترى في تفريق كثير من الاخوه الطيبين المصلين في هذا الجانب ولا ادل على ما اقول من الذين يقضون اذا سلمنا من صلاه العشاء في رمضان اربع خمس ست صفوف والجمع الثاني احنا نصفي هذا يريح انا اقول يا اخو هذا والله لا يريح ابراهيم الثيمي رحمه الله يقول اذا رايت الرجل يثاول في تكبيره الاحرام شخص يده كمان اغسل يدك منه تهاون لتكبيرة الحر الآن الصلاة كلها تدور بعضهم ما يأتي له تسليمه الثانية ويصليها بنية العشاء هذا والله يا أخوة كلهم من التثريب من المساء المتعلقة في القيام يجوز أن يصلي المسلم قائد الأخوة الذين تشق عليهم الصلاة بعضهم يعني إذا شقف عليهم خرج قائد طلع من المسجد لا صلوات جالس يترقب الاجر وبعض العلماء يرون الاجر اذا كنت لا تستطيع كاجر قائ وهذا قول قائد خبير من العلم يرون ان الصلاة صلاة القاعد مع المشقة مثل صلاة القاعد يقول عمران بن حصين رضي الله عنه سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد هذا الحديث رواه البخاري وقال رحمه الله يعني البخاري نائما عندي يعني مضطجعا ها هنا يعني يقول النوم معناه مع الاضطجاع معناه الاضجاع عند البخاري هذا الحديث بعض العلماء يرى انه محمول على عدم القدره يعني ان الانسان لا يجوز له ان يصلي قاعدا الا اذا عجز عن القيام ولا نائما الا اذا عجز عن ايش القعود يستدلون بعمود حديث عمران صلى قائما ان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب عند البخاري في روايه النسائي فان لم تستطع فمستلقيا وهذا مذهب بعض اهل العلم لكن الصحيح اللي يظهر من يعني سياق الحديث ان هذا حتى في حق القادر لكنه يعني يشق عليه القيام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فله نصف اجر القائم كيف استدلنا هذا الاستدلال نقول اذا كان القاعد هنا له نصف اجر القائم قد دلت الادله على ان العاجز عن القيام له مثل اجر القائم اذا قعد صح ولا لا لعموم الاحاديث منها اذا مرض عبد او سافر كتبت له ما كان يعمل مقيما صحيح واضح يا اخوه ترى هذه المساله تحتاج الى يعني تركيز ان هذا الفهم يعني لبعضه للعند وقيل ان النائم يعني النائم اذا اراد ان يصلي ينام يصلي على جنبه الايمن يستقبل القبلة وقيل انه يستلقي ويجعل رجليه اتجاه القبلة شيخ الاسلام رحمه الله له راي يرى ان التطوع بالنوم متقجع النهده وان لم يجعلها السلف قال هذا الحديث بالنسبة للنوم محمول على غير القادر على غير القادر لانه فعل السلف هو الذي قيد اما القاعد له نصف اجر القائم اذا كان يستطيع لكن بالنسبه للنام شيخ الاسلام قال انها بدعه في موضعين من الفتاوى ذكر ان هذه بدعه بدعه لم يفعها السلف ويرى رحمه الله انها ثبتت في السنه فتطوع قائدا قال اما انه فما في دليل عليه وكلامه في وجهه لان ما ثبت عن رسول الله انه تطوع نائما لكنه تطوع عليه الصلاه والسلام وهو قاعد في غير ناحيه صفه القعود لم تات صفه معينه في السنه كما قال الحافظ قال ما في سنه واضحه فيها لكن اكثر العلماء من الائمه رحمهم الله يرون التربع وفي الوقت نفسه بعض العلماء يرون التربع مكروه منهي عنه لكن على كل الاكثر يرون التربع التربع المعروف وقيل يسترش الافطراش المعروف ايضا كنيه فعله بين السجادتين وقيل, وقيل يتورق وقيل على اي هيئه يرتاح فيها كان يحتبي او يمد رجليه يعني فيها ساعة والظاهر والله أعلم الساعة الساعة فيها هذا الإنسان يصلي على الهيئة التي يعني تكون متناسبة لوضعه الصحي ونحوه ونحو. كيفية ركوع بالنسبة للمتربع والمحتبي منهم من قال إذا أراد أن يركع ويسجف يثني رجليه ويحل حفوة إن كان محتبيا أو تربعه إن كان متربعا ثم يعود في وضع القيام قالوا حتى يفرق بين صفة القيام إلى آخرين ومنهم من قال يركع كما هو ثم يثني فقط رجليه للسجوب والا اني فيه كلام طويل جدا صاحب المغني من قدامه يقول يكون في حال القيام متربع ويثني رجليه في الركوع والسجود وعلل هذا رحمه الله قال لانه القيام يخالف القعود فينبغي ان تخالف هيئته في بدل هيئه غيره كمخالفه القيام غيره وهو مع هذا ابعد عن السهو والاشتباه هذا كلام وجيه الانسان يا اخي اذا جلس جلسه واحده حير ماذا هو ركع ولا ساجد لكن إذا جلس للركوع مثلا وتنالج له للسجود تغيرت عنده صفة القيام عن الركوع عن السجود وهذا والله أعلم محمول على الاستحباب ولكن أي هيئة من هيئات القعود الأصل والله أعلم أنها جائزة